بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المغود وشاهد ومشفود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود مَن قَمَ مِّنْهُم إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ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 لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوذود ذو العرش المجيد فعال لما يريد حديث الجود فرعون وثمود بر الذين كفروا في تكذيب والله من وراء